يا الله يا اللي ما حد غيرك يدوم يا واحد سر العبايب تعلمها تكتب لنا من رحمتك حظ وقسم يسر لنا نفحه فضلك ودها يا الله يا اللي ما حد غيرك يدوم يا واحد سر العبايب تعلمها تكتب لنا من رحمتك حظ وقسم يسر لنا أفحات فاضت ودمها أنت الذي تنعم على كل مرحوم والما رحمت الحليم أحد رحمها أيمنا تعطي تجارب وعلم بعض البشر يبطي وهو ما فهمها أنت الذي تنعم على كل مرحم والما رحمت الحليم أحد رحمها أيمنا تعطي تجارب بض البشار يبطي وهو ما فهمها يا الله ياللي ما حد أركيتم يا واحد سر العبايب تعلمها اكتب لنا من رحمتك حظ وقسوم يسر لنا نفحة فضلك ودمها اقبالها وقفايها كنه حلم جراتها حلو ومر طعمها أرى بحلي ما يفرط بها يوم ما مر من لذاتها يغتنمها أرى بحلي ما يفرط بها يوم ما مر من لذاتها يغتنمها طاعة ورصان عرضا على اللح والعز والدروب. تسمع لها واسترمها لا ترافق إلا في العرب كل شغم شه من علوم في سهمها يا واحد سر العبايب تعلمها اكتب لنا من رحمتك حب وقسر يسر لنا نحات قضلك ودمها اللي يصير رفقته عهد وسلم لمن بناها بل وفامها دمها وشفت من عرضه مع الناس مذموم النفس عنه عزها واحترمها قل الناس مقيوب عن طولها علي يقتدها قل ما العبر الناس مقيوب عن طولها علي يقتدها.